وحروفه تاج الأزمان والراسخون بعلمه فهموا المقاصد والمعاني فتدبروا آياته وتعماقوا في فهمه فالنور بين سطوره فتلوا المفصل والمثاني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد المصطفى الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أيها السادة الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأهلا بكم في لقاء جديد من لقاءاتنا حول السهل المفيد في تفسير القرآن المجيد نحاول فيه أن نقدم معاني آيات القرآن بطريقة سهلة ميسرة لا إبهام فيها ولا غموض ولا تعقيد آمنين من كل ذلك هداية الله سبحانه وتعالى التي أشار إليها في قوله إن هذا القرآن يهدي للتي أخوى ولعلم حضراتكم كنا قد تحدثنا في اللقاء السابق حول المساق الذي أخذه الله على أهل الكتاب في قوله وإذ أخذ الله ميساقا الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس وذكرنا أنهم كتموا العلم بما في الكتاب وأيضا بينا أن الآية تشمل كل من كتم علما ويدخل فيها كذلك كل من علم علما فكتمه أو ما به الظالم وساعده على ظلمه او كتمه تقية لغير ضرورة الى غير ذلك. وكتمان العلم هذا نوع من الاذاء يذكر ربنا سبحانه وتعالى نوعا اخر ايضا من الاذاء الذي كان من اليهود وفي ذكر هذا اللون من الاذاء تسليه للحبيب صلى الله عليه وسلم وتخفيف عنه مما يلاقي من أعدائه وهو في ذات الوقت مراد به أمته عليه الصلاة والسلام الذين سيلاقون الأزى في قابل أيامهم وفي مستقبل عمرهم حيث يقول ربنا سبحانه وتعالى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 والله على كل شيء قدير لا تحسبن لا تعتقن ولا تظن أن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ما معنى الآية الذين أفرحون بما أتوا أتوا به يعني اختلقوا وجاءوا به من عند أنفسهم وكذبوا فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين وفي ذات الوقت يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا مما طلب منهم أو مما وجب عليهم هؤلاء لا تحسبنهم بمفازة من العذاب لا ينجون من عذاب الله عز وجل بل لهم عذاب أليم صشد جدا هذه الآية ثبت في الصحيحين ما يفيد سبب نزول هذه الآية أو آتين الآيتين أن رجالا من المنافقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج للغزو تخلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا قدم النبي عليه الصلاة والسلام اعتذروا إليه وحلفوا وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا فنزلت الآية يعني تخلفتم عن رسول الله ولا عزة لكم تخلفتم عن الجهاد ولا عزة لكم تخلفتم عن منهج الله ولا عزة لكم تخلفتم عن طاعة الله ولا عزة لكم تخلفتم عن اتباع رسول الله ولا عزة لكم فخلفتم عن نصرة الدين ولا عزرة لكم ثم يعتذرون بأع... بأعذار كاذبة واهية أتوا بها اختلقوها وفي نفس الوقت يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا نقول لهم شكرا إنكم قدرتوا شتيكم أو نقبل منهم العز مع أن الله عز وجل يعلم وهو العليم بكل شيء أنه من الكذبة أنهم أتوا بهذه الأعذار اختلاقا هذا السبب ولذلك لما نزلت الآية بعض الناس فهمها فهما خاطئا اسمعوا ما جاء أيضا في الصحيحين أن مروان قال لبوابه اذهب يا رافع الى ابن عباس فقل له لئن كان كل مرئ منا فرح بما اوتي وحب ان يحمد عليه لم يفعل معذبا لن معذبن اجمعون يعني اسألوا احنا كل يوم منحب نحمد على أشياء قد لا نكون فعلناها أو أشياء فعلناها لأن من طبيعة البشر يحب السناء يحب نقال له شكرا سبحان الله هل احنا بالشكل لنعذب فقال ابن عباس ما لكم ولهذه الآية إنما أنزلت هذه الآية في أهل الكتاب ثم تلاقوا له تعالى وإذ أخذ الله ميثاقا الذين أوتوا الكتابا لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبزوه وراء ظهورهم واشتروا به سمنا قليلا لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعل أي أنهم كذب ولم يبينوا ونبزوا ما في الكتاب وراء ظهورهم وخالوا العهد وفي نفس الوقت يحبون أن يحمدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا لا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب ألي سبحان الله وقيل أيضا نحن نبأ أنها نزلت في المنافقين الرواية التانية إنها نزلت في أهل الكتاب بسبب نزول الآية وقيل أنها نزلت في علماء بني إسرائيل الذين كتموا الحق وأتوا ملوكهم من العلم بما يوافق هواهم ويوافق باطلهم واشتروا به ثمنا قليلا الذي اعطاهم اياه الملوك والرؤساء والزعماء والقاده يبقى هم كذبوا على علمائهم لم يبينوا وكذبوا فيما يوافق الحق بل زينوا الباطل لرؤسائهم نظير مكاسف زائلة ومتاع فان وزخار الدنيا الوهية سبحان الله أكبر الله عز وجل أن لهم عذابا أليما بما أفسدوا من الدين على عباد الله نحن قلنا قبل كذا أن قد يتعدد سبب النزول نزول الآية ولذلك سبب يقول انها نزأ في المنافقين سبب يقول انها نزأ في اهل الكتاب سبب يقول انها نزأ في علماء اهل الكتاب لا تحسبن الان يفرحون بما اتوا والعبارة بما اتوا وش يفرحون بما فعلوا لا بما اتوا ويحبون يعمدوا بما فعلوا اتوا وفعلوا اتوا يعني اختلقوا لم يفعلوه ذاوا به من عندها نفسهم من الألسنتهم يفرحون بما أتوا يسأل المبسوطين أول أنهم خدعوا المصطفى صلى الله عليه وسلم سعداء جدا أنهم المؤمنين بأكاذيبهم وفي نفس الوقت يحبون أن يحمدوا بما فعلوا من هذا الباطل بتخلفهم بعدم اتباعهم للحق يقول القرآن فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب أو أتظن أن دول يخفى أبرهم على الله وأنهم حينجون من العذاب أبدا لا فوز لهم ولا نجاة من العذاب أبدا لا تحسبنهم بمفازة من العذاب ليس بمكان بعيد عن عذاب الله ليس بمكان بعيد عن قدره الله سبحانه وتعالى لان الفوز تباعد عن المكروه وهم ليسوا بعيدين عن المكروه الوجوه مذكوره في سبب النزول كلها مشتركه في الاتيان بما لا ينبغي ومحبة الحمد عليه ووصفه بسداد السيرة وحسن السريرة ونحن إذا عنصفنا وفتشنا في أنفسنا وجدنا أن أكثر أمورنا على هذا الحال وهذه قضية خطيرة جدا إحنا دي وقت وأنفسنا الآن على هذا الحال نأتي بأشياء ونحب أن نحمد على غيرها نختلق أشياء ولا نفعل أشياء ونحب أن نحمد على ما لم نفعل سبحان الله ثم يعقب رب العزة سبحانه وتعالى على هذه الآية بقوله ولله ملك السماوات والأرض أي ما أنتم فيه أي قولكم إن الله فقير ونحن أغنياء أكاذبكم كله يرد عليها رب العزة بقوله ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير يعني لا تظنن أن الفرحين بما أتوا وأحب أن يحمدوا ينجون من العذاب وهم في قبضة الله سبحانه وتعالى الذي له ملك كل شيء والقادر على كل شيء سيعذبهم ولن ينجون أبدا وفي هذا وعيد لأهل الكتاب الذين يخفون الحق ولأهل الدين أيضا الذين يسيرون على ضربهم ويتشبهون بهم ويفعلون أفعالهم ويحبون أن يحمدوا أيضا بما لم يفعلوا من مخالفة المولى عز وجل ومخالفة رسوله صلى الله عليه وسلم أيها الحبة سلام الله عليكم ورحمة وبركاته قرآننا ذكر الرحمن وحروفه